إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذ فيه في التابوت فقذ فيه فقذ فيه فِي الْيَمِّ في اليم بِالسَّاحِلِ اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة من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 اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طار فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى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 فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك فالسلام على من اتبع الهدى